112. والله رغوف بالعباد 113. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 114. قل أطيعوا الله والرسول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 ثَاوٍ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 كلما دخل عليك زكريا المحراب وجدا عنده رزقا قال يا مريم أَنَّكِ هَذَا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّكِ هَذَا قَالَتْهُ وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِن الله يرزق من يشاء بغير حساب.